أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم مع القراء علي بن عبد الرحمن الحذيفي الله عواد الجهني صابر عبد الحكم محمود علي البنة رحمه الله والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 سول م م قَالبُ على قبَ وَإِن كََت لك بَة إِا علىَّذينَهدَ الله وَما كانَ الله يض إمكم إ الله بِ بسم الله الرحمن الرحيم قد نراى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كُلِّ شيء قدير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 تُمْ فَوَلُّ جُوهَكُمْ شَطرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِ النَّاسِ عَلَيكُمْ حُججَّه لِأَلَّا يَكُونَ لَِّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَّة إلااَّينَ وَلَموا مِنهُ فَلَا تَخشَوهُم وَخْشَوونِي وَلِأُتَّ نِعمَتيِي عَلَيكُم وَلِئؤُتنْ يَعمَتِ عَلَكُمْ وَلَ عََّكُم تَهتَدُون كماَمَا أَرسَلناَاافِيكُم رَسُ لَ مِنْكُمْ يَتْلُ عَلَكُم آاتِنَا وَيزَككُم وَيُعَلِّمُكُم الْكِتَ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 فِيلَ كِتَابِ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمْ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ يَتُوبُ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 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا إِنْ فأحيى, فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون 119. والذين آمنوا أشد حبا لله 110. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 لَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما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 وَمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مَن قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك